يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم الرحيم الرحيم الرحيم.وإني شف إلا يسكت بحبه فسماء أبدا وأبدا تقول سبحان الله عظيم قوته وفضله.وأرد دائما وأبدا تقول سبحان الله وسعه لا علما علمه والزحار تقول سبحان من بقطرته اشراه والنباد يقول سبحان من بقطرته انبتك وراعاك في ببطومه يقول سبحان من اطعامك وشاقاتك والنار تقول سبحان من بقطرته بالعذاب وعزابك والجنة تقول سبحان من فطرته جملني وحلاه حتى العاصية والمجندة يقول سبحان من استرع علي في المعصية فلما رأني صرني وسطاني ولما سكتوا لي داء عني وعذاب قوة الإيمان والإبداع يقول الحبيب الصادق صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن لكتاب الله وأكبر على ما فيه من صلاة إن هذا القرآن حب الله والنور المديد والشفاء النافع أصلما لما تمسك به ونكرما لما اتبعه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي بلا قدل من الإنسان معظر الحزانة ونطنقل القلوب بآيات من الذكر الحديث يسوه على بسالة حضرة كوستة القرآنية صافعة في سماع القرآن صبيبة الخارطة الشيخ, الشيخ صاه النعماني والقارف في والقارف العالم الجدائي المعروف معروف معروف والفن التعارض في التلفزيون العربي والقاري العالمي الإسلامي اساله سبعانه وتعالى لو التوفيق او القبول ولنا ولك حسن الاستماع لله ولجزاك ولطاهر علي بل يتفضل تشكر شكرا شكرا شكرا يوم في اول اكتوبر في اجتماع رئيس الموضوعات الطاقه اللي بتتعلق بالاتصالات لو فهمت في اجتماع في جانب طاقه في اجتماع في جوه في oh been this نیکام شفا کردیم. نیکام شفا.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 راح روح روح تاني ارجع ارجع هو اللي انا بقول لك 14 معلش حاضر عليك يا شطاره شكرا كانه هم اشكرك باسم الله از a ارهانه بایم برای درست کمان يا لا انا يا عم اتصدر قلت يا عم خالص دي يا عليك غالي عقباله يا غالي طب يا عم يا من جمال بلادي يا مولاني جايلك من جمال بلادي اهو عشان اسمه قال Oh ما يبص عليك, عليك الله يا ابو من يرد عليك يا مولانا رد بالقلوب يا يا الله الله الله مرية مرية مرية راح. الله, الله, الله <تصفيق> إن باب واط باب انا بقولك راح لا جديد بقى قول